بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلانا وذات لهب وامرأته حملت الحطب في جيدها حبل من مسد